وَلَيَالٍ عَشْر وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي وَثَمُودَ الَّذِينَ جَاوَزُوا الصَّخْرَ فِي الوَادِ وَأَفْرَنْ لَهُمْ نَارًا فَأَثَثَّ لَهُمُ الْأَثَاثَ الَّذِي نُفِضَ بِالْبَلَدِ من إنسان إذا مات لغضب فأَرَى مَنْ غُوَّ وَنَعَمَّ غُوَّ فَيَقُولُ وَأَمَّا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 يَوْمَئِذٍ إذ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ويا لي في عبادي وادخلني جننتك